يُرُونَ هَذَا سَاحِرًا كَذَّابَ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلَمْشُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ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 ما هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم القوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوموا طي وأصحاب الأيكة هؤلاء إنك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب وما ينظه هؤلاء إلا صيحة واحدة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 سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ وَآتَيْنَاهُمْ حِكْمَةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابه فاغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِدَّةَ لَزُو الْفَأْ وَحُسْنَ مَأْلُهُ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ فَيُضِلْكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 فَوَيْنُ الَّذِينَ كَفَعُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ يَدَّبَّ عَأْيَاتِهِ وليتذكر أول الألباب، ووَهَبْنَا لَدَاوُدَ سُلْيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَرْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ إِنَّكَ أن فسخرنا له الريح تجري بأمره وخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أو تضي رجلك هذا مرتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكلهم من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما آبه جنات عدن مفتوحة له الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه ما كان لي من علم بالملائ ال يختصمون إن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 إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير